خِذ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِحُسْننا فَسَنُوا يَِّرُول للعصر وَماَا يُغْنِي عمَلُ إِذَا تَرَد إِ عَلَنَ لهدَ وَإِ لَنَلَآخِرَةَ وَُول فَن غَرتُكُمنا رَدتَ لَ الظَّ الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاثقل الذي يكتما له يتزكى وما لاحد عندهم نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوف يرضى